وَالَّذِينَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّ وَنَهَايَومَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُنْبَ ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكبر نَنُ وَجَعَلنا لَكُم سَرَابًا لَتَكِيدُون الْعُرْوَى وَالسَّرَابِ لَتَكِيدُون بَأْسَكُمْ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ فَإِذَا تَرَنَّ وَفَّ إِنَّمَا يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَ وَاغْتَرَّ الْكَافِرُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ ماتين شهيدا ثم لم يؤذان ليل ينكفروا ولا هم يستعبون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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا أُولَٰئِكَ شُرَكَاءَ فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عليهم كَانُوا يَفْتَرُونَ